كَبرَ مقَةً عندَ اللهَِّ أَنْ تَقولُوا مَا لا تَففعللون إِ اللهَّه يُحبُ الذيينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيِهِ صَفًا كَأََّهُ بُنيَانُ مَررسُون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 مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَد فَلَمَّا جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ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 صار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل